بوك تو سرمدسات اتري ثلاثة وسبعون ثلاثة وسبعون موغا السماح بعمل شيء السماح بعمل شيء مش لجد كرشكوة هل سرطة سمح لك أن تقدة سيارة هل سرط يسمح لك أن تخود سيارة موجش لجدش اووك هل سرطة يسمح لك أن تشراب الخمر هل سرط يسمح لك أن تشرب الخمر؟, هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Можеш ли вече да пътуваш сама в чужбина? Хъл сърта юсмаху лека анто сафира ли въхдика или ал Мога. Разрешено ми е. Бива. Юсмах Яжуз може ли да пушим тук? може ли да се пуши тук? може ли да се плаща с кредитна карта? هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان може هل يجوز السداد بالشك؟ هل يجوز السداد بالشك؟ може ли ta se plaćta samo هل يجوز دفع كاش فقط هل يجوز الدفع كاش فقط؟ може ли да се обадя مجرد ان اتصل بالتليفون؟ اتسمح لي مجرد أن اتصل بالتليفون؟ може ли да попитам нещо؟ لي مجرد سؤال؟ اتسمح لي مجرد سؤال؟ може ли да لي مجرد أن أقول شيئا اتسمح مجرد ان اقول شيئا توي <تصفيق> не لا يسمح له أن ينام في المنتزه لا يسمح له ان ينام في <تصفيق> المنتزه توي не و لا يسمح له أن ينام في السيارة لا يسمح له أن يينام في السيارة طي نجد ن لا يسمح له أن ينام في محطة القطار لا يسمح له أن يناام في محطة القطار مجل. <تصفيق> اتسمح ان نجلس؟ اتسمح ان نجلس؟ موجي لي بقائمة الطعام؟ اتسمح بقائمة الطعام؟ موجي هل يجوز ان ندفع منفصلين؟ هل يجوز ان ندفع منفصلين؟